الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا الفريق الثالث في صدر هذه السورة الكريمة سورة البقرة وهم أهل النفاق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فهم إنما قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر مخادعة من غير إيقان ولا إذعان ولا إقرار ولا تصديق حقيقي يقوم في قلوبهم ثم ذكر العلة العليلة التي أوقعتهم في هذا كله فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض هذا المرض مرض النفاق الذي مبناه على الكذب الذي يحصل به المخالفه بين الظاهر والباطن فهو منشا هذه العلل والاوصاب التي مني بها هؤلاء فقلوبهم منطويه على الكفر والشك وفساد الباطن في قلوبهم مرض المرض غالبا يطلق في كتاب الله تبارك وتعالى ويراد به النفاق وقد يذكر ويراد به ضعف الإيمان وهو أحد القولين في قوله تبارك وتعالى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فبعضهم يقول هذا من باب عطف الأوصاف والموصوف واحد فالمنافقون هم الذين في قلوبهم مرض، وبعضهم يقول إن هؤلاء الذين عطفوا على المنافقين والأصل أن العطف يقتضي المغايرة أن هؤلاء ضعفاء الإيمان فيها أخرى ولكنه في موضع واحد أطلق المرض وأريد به الميل المحرم إلى النساء مرض الشهوات وذلك في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مريض القلب بالميل المحرم إلى النساء فهذه أمراض فالقلب يصح بالإيمان إذا كان معمورا بتقوى الله تبارك وتعالى ويمرض بالشهوات والشبهات وما يتفرع عنهما من العلل والأدواء وكذلك القلب ايضا يموت إذا كان خاليا من الإيمان والتقوى والعمل الصالح فهؤلاء عاقبهم الله تبارك وتعالى فزادهم مرضا إذ الجزاء من جنس العمل أذى في الدنيا وتوعدهم بالآخرة بالعذاب المؤلم الموجع فقوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا المريض أيها الاحبه يجد طعم الطعام على خلاف ما هو عليه فيرى الحامض حلوا والحلو مرا وكذلك هؤلاء يرون الحق باطلا والباطل حقا فكما أنه المرض الذي يقع لي الجسد يكون باختلال مزاج البدن كما هو معروف فتتحول عافية الإنسان فلا يجد طعوم الأشياء كما يجدها الأصحة ولا يجد مذاق الطعام كما يجده الصحيح وكذلك أيضا هذا الذي قد أصيب في دينه وإيمانه وقلبه فصار قلبه مريضا هذا المرض المعنوي تتحول عنده الأشياء بحسب هذا المرض فيرى الباطل حقا لأن بصيرته قد تحولت فهذه البصيرة أيها الاحبه كالمنظار الذي يكون على العين فإنه يرى الأشياء بحسب هذه الزجاجة بحسب لونها بحسب هذه العدسة فيرى الاشياء صغيره او كبيره او يراها ذات الوان على غير حقيقتها والعله ليست في الاشياء وانما العله في هذا النظر وهذا هو مكمن الخطوره ان الانسان حينما يضعف ايمانه ويقل يقينه بسبب ما يعافس من الشهوات والاهواء او ما يصل الى قلبه من الشبهات التي تورث الشك وتزعزع اليقين تتحول بصيرته فيرى الأشياء على غير حقيقتها فيتغير المعيار عنده والميزان فيستحسن ما كان يستقبح ويستقبح ما كان يستحسن ثم بعد ذلك يزين الشر والباطل والمنكر بل والكفر والضلال في عين هذا الانسان نسال الله العافيه فهذا خطير فاذا رايته وجدته على خلاف ما عهدته من حسن النظر في الامور ومحبة الخير والحق والهدى والنور فتحول الى خفاش اعشاه النهار بضوئه فما عاد يرى الحقائق كما كان يبصرها وما عاد يستحسن الحق ويقبله بل تحول الحق عنده إلى باطل كريه مر المذاق فهذه مصيبة إذا وقعت في قلب الإنسان تحولت عنده المقاييس والموازين ولذلك ينبغي على الإنسان يتعاهد قلبه دائما ولهذا جاء عن بعض السلف في معيار الفتنة إذا فتن الإنسان أن يستحسن ما كان يستقبح وأن يستقبح ما كان يستحسن يعني كيف يعرف الإنسان أنه مفتون فتن أمور كان ينكرها وكان يستقبحها ثم بعد ذلك صار يستحسنها هي هي لم تتغير كان يذم أشياء من الأعمال والأوصاف والأشخاص ثم بعد ذلك صار يستحسن ذلك كله ولم يتغير من ذلك شيء يعني لم يتحول هذه الأعمال أو الأوصاف أو الأشخاص إلى شيء آخر إلى خير أو نحو هذا فهذا هو الخطير هذه الفتنة هذا هو المفتون الذي قد نكس قلبه ثم أيضا هذا الإنسان أيها الأحبة إذا لم يكن له إقبال على الحق كان قلبه مريضا فإن الجزاء من جنس العمل فإن الله يعاقبه نكاية به فيزداد مرض قلبه ويبقى من انتكاسه لانتكاسه ومن حفرة إلى هو، ولهذا يحتاج العبد دائما أن يجدد التوبة وأن يسأل ربه أن يلطف به وأن يغفر له زلله وأن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه وأن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتنابه يخاف. على نفسي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خاف الإنسان من أن يزيغ قلبه فهذا في عالم الانتكاسات التي تسمعون وتشاهدون عبر الأيام والشهور والسنين أولا ما الذي غيرهم وما الذي حولهم كيف كانوا وإلى أي شيء صاروا ماذا كانوا يقولون ثم بعد ذلك ماذا صاروا يفعلون تغيرت قد يبقى للإنسان ظاهر من الصلاح قشره لا زالت تغلفه ولكنه منخور من الباطن يغشى القبائح والكبائر ويتكلم ويتفوه لسانه بكل منكر وقبيح بعدما كان يلهج بذكر الله عز وجل بعدما كان قلبه رقيقا شفافا بعدما كان وجهه مشرقا بالطاعة تحول إلى وجه مظلم فهذا يخاف العبد دائما من مثل هذه العاقبة وهذه الحال ونحن ندعو ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا هذه مصيبة في الدين أن يصاب الإنسان في دينه إذا أصيب الإنسان بأدنى علة في بدنه ذهب وطلب الأطباء وبدأ الناس يتفقدونه ويسألون عنه وعن علته ما فعل الله به وبها ولكنه إذا أصيب في إيمانه إذا أصيب في دينه لربما لا يسأل لا هو ولا يسأل غيره عن ذلك ولربما يكره ويشنأ ويبغض من تعاهده من أجل ذلك ونصحه في يعالج قلبه وإيمانه أسباب الضلال أيها الأحبة ضلال العبد نأخذ من هذه الآية أن من شأها منه وأن الله تبارك وتعالى حكم عدل فهؤلاء لما كان المرض في قلوبهم زادهم الله مرضا كما قال الله تعالى فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والله يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة إلى بيت المقدس وكذلك أيضا سائر الأعمال فالعبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب الله بالناس رؤوف رحيم ولكن العبد يجني على نفسه ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض هذا المرض كما يقول القرطبي سكونهم إلى الدنيا وحبهم لها غفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها لأن المنافقين كما ذكرت في بعض المناسبات أن الذي أوقعهم في هذا هو هذا الحرص الشديد على استبقاء المهجه وإحراز المال فيبيع دينه ومبادئه من أجل هذا الهدف الحقير ليس له مبدأ فالتعلق الشديد في الدنيا أوقعهم في ذلك فزادهم الله مرضا وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين الدين لا يرفعون به رأسا ولا يعنون به ولهم عذاب أليم عذاب أليم وقد نقل عن الجنيد قوله علل القلوب من اتباع الهوى كما أن علل الجوارح من مرض البدن ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إذا نصح إذا وجه إليهم الخطاب من قبل أهل النصح والشفقة لا تفسدوا في الأرض كفوا عن الفساد والإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي إفشاء أسرار المؤمنين وموالاه الكاثرين قالوا كذبا وزورا وجدالا بالباطل إنما نحن مصلحون بهذه الصيغة التي تفيد الحصر حصروا أنفسهم في الصلاح مصلحون, مصلحون وهم أهل الفساد حقيقة كما سيأتي وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ من هذه الآية أن كل من عمل بمعصية الله فهو مفسد قال والمحرمات معصية لله فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد ويدفعه ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع يعني فيما نهى الله عنه لا يوجد في شيء نهى الله عنه ما ثبت فيه الصحة لا بنص ولا إجماع هذا اللي نهى الله عنه هو شر وفساد فهذه المعاصي هي فساد والوالغون فيها والغون في الفساد والمذيعون لها والناشرون لها مذيعون للفساد هؤلاء دهاقنته ومروجوه في المجتمع ومن أعظم البلوى أيها الأحبة أن يزيل الإنسان الفساد حتى يرى أنه إصلاح انظروا إلى هؤلاء إنما نحن مصلحون ويأخذ من هذه الآية أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعوة أولا ادعوا هذه الدعوة العريضة وبهذا الأسلوب الذي يفيد الحصر بإنما وهي من أقوى صيغ الحصر فالله كذبهم ألا إنهم هم المفسدون رد عليهم وأكذبهم بهذه الصيغة القوية أيضا التي تنادي عليهم بالفساد ألا وجاء بإن المؤكدة إنهم وجاء بهم ضمير الفصل الذي يفيد تقوية النسبة بين طرفي الجملة طرفي الكلام هم وأدخل ال على المفسدون كأن هؤلاء قد حصلوا الوصف الكامل من الافساد كأنه لا مفسد إلا هؤلاء ألا إنهم هم المفسدون فهذا رد من الله تبارك وتعالى عليهم ليس بقول أحد من البشر يخطأ ويصيب أو يتحامل أو نحو ذلك أو بينه وبينهم سوء في فهم أو في معاملة أو في علاقة أو غير ذلك فليس كل ما زينته النفس لصاحبها يكون حسنا والله يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إذا القضيه لا ترجع إلى الأذواق كما لا ترجع إلى الدعاوى العريضة التي يدعيها المفسد ويقول أنا مصلح وإنما المعيار والميزان هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا القرآن وما يشرحه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه توزن الأعمال والأقوال والأحوال ويتبين المحق من المبطل والمصلح من المفسد ثم تأمل أيضا هذه الصيغة. التي عبروا بها إنما نحن مصلحون الحصر والقصر قصر الموصوف على الصفه هذا كأنهم يقولون إن شأننا ليس إلا الإصلاح وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد وهم أكثر الناس فسادا وإفسادا وقد أحسن من قال أصعب الحرام أوله ثم يسهل ثم يستساغ ثم يؤلف ثم يحلو ثم يطبع على القلب ثم يبحث عن حرام آخر وهكذا صلى الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا الذي يفعلونه يزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد والإفساد لكن بسبب مكابرتهم وطمس بصائرهم لا يشعرون لا يحسون فهنا أكد على هذا الوصف الذي وصفهم به ألا إنهم هم المفسدون فرد بهذا الرد البليغ على قولهم إنما نحن مصلحون حيث قصروا أنفسهم على هذا الوصف جاء الرد فبدأ بجملة استئنافية اسمية للدلالة على الثبوت أن هذا الوصف ثابت فيهم الإفساد المفسدون ألا إنهم هم المفسدون حيث جاء بهذه الصيغة وافتتحها بألة التي تفيد التنبيه إلى تحقق ما بعدها وإن التي للتأكيد وتقرير النسبة وأتى بضمير الفصل كما سبق كل هذا من أجل التأكيد على ان هؤلاء هم أهل الشر والفساد والإفساد وكذلك أيضا نأخذ من هذه الآية أن العمل السيء يعمي البصيرة فلا يشعر الإنسان بالأمور الظاهرة أنسى الله العافية لقوله تعالى وما يشعرون هو مفسد ولا يشعر أنه مفسد يكابر في هذه القضية مع أن الإفساد أمر واقع متحقق في الخارج يراه كل أحد وهؤلاء لا يشعرون لما حصل عندهم من التبلد التام والعمى الكامل للبصائر فانعدم الشعور عندهم ولذلك تجد الإنسان أحيانا يمعن واهل القلوب الحية يعجبون من جرأته على ربه تبارك وتعالى وكيف لا يرعوي ولا يتوب ولربما كان في حال من المرض المشفي على الهلكه أو كان في حال من الضعف والعجز وتقادم العمر الذي قد انقرض بالفساد والإفساد والنفاق محدة الله تبارك وتعالى وتقول ألا يتوب هذا ماذا بقي ألا يرجع إلى الله تبارك وتعالى في لحظاته الأخيرة في أيامه الأخيرة هو يعلم أنه سيموت الأطباء يقولون لم يبق لك شيء والأعمار بيد الله وتقول ما يتوب ما يحاسب نفسه ما يراجع هو عدم الشعور عنده خلاص هذا يتحدث عن أصحاب القلوب الحية يقولون ألا يتوب لكن هو ما عاد يشعر ما جرح بميت إلامه إنسان قد مات عضو من أعضائه وهذا العضو يصيبه الجدار ويصيبه كل شيء يدميه أو يجرحه أو غير ذلك ولا يتحرك تقول أما يشعر؟ هو لا يشعر لأن هذا العضو ميت فكيف إذا كان الموت في القلب؟ فهذا نسال الله العافية يلهم المنكر والمال الحرام ويفعل أنواع القبائح والفجور والكبائر والفواحش ويضحك بملئ فيه والمؤمن لربما وقعت منه الزلة أو الكلمة أو النظرة أو غير ذلك ويشعر أنه جبل يكاد يسقط عليه ولا يدري العقوبة تأتي من وين من أين تقع العقوب من أين تأتيه من هنا او من هناك ينتظر بس العقوبة متى تصل ومن أي نوع تكون وذاك فواحش وكبائر ومصائب ويضحك بملء فيه صلى الله العافية يشرب الأصطال وياكل الأرطال وقلب ميت يتقلب في نعم الله عز وجل ويرعى كالبهيمة ويتكلم بالكفر والاستهزاء والسخرية من آيات الله تبارك وتعالى وهو يضحك لا يشعر فهذا حينما يموت القلب ينتفي الشعور بل ويتعجب ويقول ماذا ترى, ماذا ترى لأنه لا يرى شيئا ماذا ترون كنتم شايفين هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه.